أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء منكم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 من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربك بجسوع غضب. أتجادلونني في أسماء سميتها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها. ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين